هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ صَوَّرَكُمْ فَجَعَلَكُمْ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ من عَلَقَةً ثُمَّ مُضْغَةً فَجَعَلَكُمْ عِظَامًا فكدتكم ثم لتكونوا شوقا ومنكم من متوفى من قبل ولتبلوا أجلا مسمى ولعدكم تحسنون هو الذي يحيي والميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول لهم كن فيكون ألم تر إلى الذين الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون إذ الأغلال في أحناقهم والسلاف يسحبون في الحميم ثم في النار يسحبون قيل لهم أنما كنتم تشركون من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لنكم ندعو من قبل شيئا كذلك نضل الله الكافرين ما كنتم تسرحون في الارض بغير هدى وبما كنتم تسرعون قد اقفوا اذ ور فجنن خاطب اكيجا تضيتم وتكبرين قسم الين نَوَعَ دُؤْمَاً قَ لَئِن مَنَّيْنكَ بَعْضاً لَّبِ نَعُدُّهُمْ أَوْ نَسُوفَاً نَسْفَ إِلَيْنَا